بسم الله الرحمن الرحيم إ ن ا ارسلنا نوحا الى قومه أ ن أ ن ذ ل قومك من قبل أ ن ي أ ت ي ه م عذاب أ ل ي م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 بسم ى إن أجل الله إ ذ ا جاء ل ا ي ؤ خ ر لو ك ن ت م ت ع ل م و ن قال رب إ ن ي دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إ ل ا فرارا どんなことがあ ك たのか ا からないけどもね <صفح> ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم إ س ر ا ر ا فقلت استغفروا ربكم انه كان غ ف ل ا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعلكم ل جنات ويجعلكم ل انهارا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 وقالوا لا تذرن آ ل ه ت ك م ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يئوس ويعوق ونسرا وقد أ ض ل و ا كثيرا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 وقال نوح الرب لا تذر على ا ل أ ر ض من الكافرين ديارا انك إ ن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إ ل ا فاجرا كفر رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل ب ي ت ي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إ ل ا تبارك